وإذا تولى سعى في الأرض يكسد فيها ويهلك الحرث والنسر وإذا تولى سعى في الأرض يكسد فيها ويهلك الحرث والنسر والله لا يحب الفساد